ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا ودعنا فيها رواصي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويله يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كن تكذبون انطلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 انكم مجرمون ويلهم يومئذ للمكذبين واذا قِيلَ لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون